أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عين فهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كبروهم المكيدون أم لهم إله غير بحان الله عما يشركون فإن يروا كسفا من السماء تاقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى أولاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن لكن أكثرهم لا يعلمون، وصدق حكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدباراً.